الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأنفس ومسويها وكاتب الأرزاق ومجريها سبحانه من إله لا يماثل ولا يضاها ولا يرام له جناب هو ربنا عليه توكلنا وإليه انبنا وإليه المرجع والمتاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق النفس من العدم فأنطقها وبث في الكون آثار وحدانيته فجلاها وأظهرها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعها وازكاها واطهرها وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين ثم اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فان من اتقى الله عز وجل وقاه ومن كل كرب انجاه ومن كل هم كفاه ثم جعل الجنه مأواه ومثواه عباد الله هذه هي الجمعة الثانية والتي نتفيأ فيها من ظلال التاريخ الإسلامي العتيق لعلنا نصنع حاضرا ومجدا عريق ولازلت أنا وإياكم أيها الاخوه المؤمنون في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الجمعة أقف وإياكم في عام إحدى وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في عام إحدى وعشرين من الهجرة وصلت الاخبار إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ملك الفرس يزدجرد قد جمع جيشا عدده مئة وخمسين ألفا لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستئصال شافه الإسلام وأهله ترى ماذا فعل عمر إزاء خبر كهذا ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد إلى محراب العبادة إلى غرفة العمليات ليجري اتصالا ربانيا برب الأرض والسماوات لأنه استقر لدى عمر يقينا أن القوة بيد الله وأن النصر من عند الله وأن من خذله الله فلا ناصر له وبعد الصلاة التفت عمر فوجد رجلا من الصحابة يصلي بخشوع فإذا هو النعمان بن مقرن رضي الله عنه فلما أكمل الصلاة قال له عمر يا نعمان اني اريد ان اوليك على امر من امور المسلمين فقال له النعمان يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان توليني على امر من امور المال وجمع المال وحساب المال فلست لذلك الامر اني اخاف الله رب العالمين فالمال فتنه وانا اخشى الوقوع فيها وان كنت تريدني للقتال في سبيل الله فانني اناشدك الله ألا تحريما الشهادة في سبيله فقال عمر أريدك أن تكون قائد جيش المسلمين لملاقات الفرس في نهاوند وفعلا تولى النعمان رضي الله عنه القيادة وسار بجيش قوامه ثلاثين ألف إلى نهواند واصطف الجيشان وحانت ساعة الصفر كما يقولون وصمتت الألسن ونطقت السيوف فقال النعمان لجيشه إني سأكبر ثلاث مرات وسأدعو الله ثلاث دعوات فامنوا وخفقت القلوب وخشعت الأصوات وعنت الوجوه فقال النعمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أعز دينك اللهم انصر عبادك اللهم اجعلني أول شهيد في هذه المعركة أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فهو في عاصمة الخلافة لا ينام ولا يهدأ له بال حتى تقرحت عيناه من السفر ينتظر الأنباء في وقت لم يكن فيه انترنت ولا فضائيات ولا اتصالات ودارت رح المعركة وكان النعمان أول شهيد وقتل من الفرس ثمانون ألفا وجرح منهم أربعون ألفا وأسر من أسر وهرب منهم من هرب ودخل المسلمون حصون نهاوند يدكونها ويغنمون ما فيها وكان النصر حليفهم بإذن الله عز وجل أيها الاخوه المؤمنون هذه صورة ناصعة من حياة هذه الأمة عندما كانت مرتبطة بالله عز وجل وبدينه وعندما كان لها هدف ورسالة في هذه الحياة عندما كانت أمتنا امه منتجة أمة متقنة لجميع أعمالها، فكان كل فرد من أفرادها يقوم بدوره ويؤدي واجباته، ولا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ليس له دور أو هدف أو غاية سامية أو طموح نبيل. لقد كان الفرد الواحد منهم رجلاً كان أو امرأة يوزن بألف من بني جنسه اليوم، ولم يكن ذلك بسبب قوة في أجسامهم ولا كثرة في أموالهم، إنما كان إنما كانت هذه العظمة بقوة الإيمان بالله عز وجل وحسن العمل والسعي الجاد لتحرير البشرية وإنقاذها من الجهل والشرك والعبودية لغير الله ونشر العدل وإرساء دعائم الأخلاق. محققين بذلك رسالة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكان لهذه الأمة أثر واضح في حياة المجتمعات والشعوب ففي جانب الدين والأخلاق والقيم كم سعدت البشرية بدين الله؟ فدخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام في جميع قارات العالم وفي جانب الحياة وتعميرها بلغ المسلمون ذروة العلم والإنتاج حتى كان أبناء الغرب يبتعثون ابناءهم إلى بلاد المسلمين ليتعلموا إذ كان الغرب يعيش عصور الانحطاط والتخلف وفي جانب القوة والسلم العالمي كانت لأمة الإسلام كلمة تسمع وأمر ينفذ وكرامة إنسان تحترم فكانت هذه الأمة أمة بذل وعطاء وعمل والعالم من حولها يخطب ودها ورضاها أيها المؤمنون أمتكم الإسلامية لم تكن أمة شعارات وأمنيات ولم يكن أفرادها يعيشون على هامش الحياة بلا هدف أو غاية فحتى من كان مقصرا في واجباته يعود عن تقصيره ويسارع لخدمة دينه وأمته فأين دورنا كأمة وأفراد وماذا قدمنا لأنفسنا وللبشرية وللعالم من حولنا وأين ثمرة أعمالنا وأين هي دعوتنا للناس ولماذا لم تعد أمم الأرض تعمل لأرائنا أو لحقوقنا أو حتى لمشاعرنا أي حساب هل تعلمون لماذا لقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي تعيشه هذه الأمة في هذه الأيام قبل أربعة عشر قرنه إذ روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهم قال حب الدنيا وكراهيه الموت رواه أبو داود وصححه الألباني والغثاء هو ما يحمله السيل من رغوه ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض فليس له قيمة ولا ينتفع به والأمواج تلاطم به في جميع الاتجاهات اسال الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يستعملني وإياكم في طاعته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الاخوه المؤمنون إن من وسائل بناء الشخصية الإسلامية تقوية عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوسنا بعمل الصالحات وكثرة الأذكار في الخلوات وقراءة القرآن بتدبر ومراقبة الله عز وجل في كل حال قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومن ذلك أن يكون الفرد المسلم حسن الخلق في تعامله مع الخلق من حوله حتى يحدث التميز في شخصيته ويكون قدوة لغيره فعن أبي ذر ومعاذ بن جبر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وحتى لا أكون أنا وأنتم أيها الإخوة المؤمنون من صانعي الغثائية في أمتنا ومجتمعاتنا علينا جميعا أن نقوم بمسؤولياتنا فيحسن الأبوين تربية ابنائهما تربية صالحة راشدة بغرس الإيمان والأخلاق وحب القرآن والاقتداء بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائه وتوجيه اهتماماتهم للنجاح في دراستهم وأعمالهم حتى يكون لهم دور مؤثر في هذه الحياة وعلى الموظف والعامل والمسؤول أن يتقن عمله ويدرك مسؤولياته ويتحر الحلال في لقمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه متفق عليه وليحذر المسلم كل الحذر أن يكون إمعة لا رأي له ولا إرادة إنما يعيش حياة التبعية بالحق والباطل فالله عز وجل جعل الإنسان عقلا يهتدي به وأرسل, وأرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدي به وأنزل القرآن ليعمل وفق أحكامه قال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا رواه الترمذي وأخيرا وليس آخرا ليكن عندنا إيمان وأمل وثقة بالله عز وجل فمهما كان الليل مظلما فبعده يأتي الفجر ومهما كان العسر شديد سيأتي بعده اليسر هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النعمه المهداه ورحمة المسداه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على من أنارت المدينة له يوم هجرته وأظلم منها كل شيء يوم دفنه وإداعه حفرته الطاهر نسبا والكامل أدبا الزهري أما والهاشمي أبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين بلا استثناء اللهم هدنا فيمن هديت اللهم في فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت اللهم قنا واصرف عنا برحمتك اللهم شر ما قضيت اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعة وتوبة نصوحه وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك منك ونتوسل بك إليك ونستشفع بك لديك اللهم فكما كنت دليلنا إليك فكن اللهم شفيعنا لديك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين عزا يفرح به من احب دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين عزا يسخط به من ناوى دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرج امه محمد من بينهم سالمين امنين يا رب العالمين اللهم اصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم كلهم عين وظهيرا ومؤيد ونصيرا واجعل اللهم لهم من لدنك سلطان النصيرة اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا بلاء يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر اللهم اجعل لنا وله من كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء ومكروه وسوء عافية يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين